مساحت شن هردو مساوی نوا. خط آن زر آلاوز دنیا خاصه. گرکینیه جامکات اصل جامکات فرق. اما لوا قصدی که جارزه بسر او قصد کار. اولی شوا کارش. چون مدام رگرفتیم اهمیت میان آدم و اماهی میکنم. مسئله اصل جوابم اولیانی که تو تشویش. تشویح بالسط و عکسه. تشویح سطح دوست اما متا اولید ظهورو منير في مضل من أكثر منه يعني وجه شبه كأمسك. اشتق درخشندل اشتق تاريخ زيادة اللحواي دركوي. أأما ذات وجه شبه كك اشتق عقلية كأدوانات عام مشترك. هم غريت راسخن سب. في أكثر من نوع من ذلك المنير من غير قصد إلى المبالغة في وصف غرورة الفرس بالطياع والإمدساق وفرط التلألؤ فرط التلألؤ يعني فرط التلألؤ ونحن ذلك إذ لو قصد ذلك لوجب لو جعل الغرورة مشبهًا والصبحين مشبهًا به أي قصد عواب يعني وقتك قصد أوين بياني صالت یکی که موفق بر عیتی ابیتریان لعوف وجه شبها بکه لعوفت آن شت شب و کار با مگر مکه قصد عارضی پیاده که زیادتر اهمیت بهیکیم لعوفت آن وقت مشابه او مشابهی او ابیتریان مشابه آمی اگر هم لعوفت او اساساً قصدی میکه که یکی که با آنونی زائد لعوفت قامت رکه او باحثش تماماً يسر تقسيمها كقسم التشبيه كيفية طرفين لا المفرد تركيب خالدوش وهو باعتبار طرفيه المشبه والمشبه به أربعة اقسام لانه اما تشبيه مفرد بمفرد وهما المفردان غير مقيدين ان الظاله تكون الروز بالقيص كتشديد خرد خد مثلا بوقت على الماء الراقم على الماء عباره للراقم مقيد باضافه الى الماء يعني التقييد ملاحظه اكرى ان خيجك على الماء وخارجه فمثلا يجي غلامه ابو لامزيد راي ام زمينه فاعل غلام مقيد باضافه الى زيد نك نك غلام زيد يعني مزعله هيك داخل بك او غلامه تقييدي باضافه الى زيد او انا بالنظر الىني غلامي موصوف أو هنا قيد واما قيده فكان زيد خارج اطر وجزي فاعل مش أو او تقهيدا لافراد درينا كاتو كاته مركخ فنهم لمن لا يحصل لا يحصل من سعيه على طائل هو كالراقم على الماء فالمشبه هو الساعه المقيد بان لا يحصل من سعيه على شيء تقييدك لا غزة في تركيا وكلا يحصل فيتر من الخارج والمشبه به هو الرقم المقيد بكونه بكون رقمه على الماء لأن وجه الشبه هو التصبيط بين الفعل وعدمه وهو موقف على اعتبار هذين القيدين بجبوشي أسوأ أن تقيدك أنزل على غريبة أو شخص أو أم مشبه مشبه به. ولكن هذا كان يجب ان يكون هناك شبابا لانه يجب ان يكون هناك شبابا لانه يجب ان يكون هناك شبابا لانه أو ان يكون هناك شبابا لانه يجب تنها مقيدة إنا لا يحصل من سعيه على شيء أو يحب قيده على الماء لأن الآن غير أن هذا وجه الشبه لأنه يتزاع وقت اللواء تشبه بكرة وقت هذا وجه الشبه مقيد تقيد أو مقيد تقيد ويكون يبنى مشابه هم مختلفان أي أحدهما مقيد والآخر غير مقيد في قوله والشمس والمرآة في كف الأشل الشمس مطلق أما أو مقيّد بكونها في كف الأشليب أو شعرك لا براثن، فالمشبه به عن البراثم مقيّد بكونه في كف الأشليب خلاف في المشبه عن الشخص، وعكسه، فعكسه أي تشبيه البراث في كف الأشليب بالشمس، فالمشبه مقيّد من دون المشبه، وإما تشبيه مركب بمركب، مجموعة لأمور وفيك وحدة تصور أكره. هيئتك مجموعة مجموعة <تصفيق> من مشترك كان لو مجموعة هيتك انتزع قريب عماني وجه الشباب كهردو ترى كه لما مجموعة لو مجموعة أن أمور مرتبطة لا اشتكر مشترك كيتر شنكا هيتي وجه الشباب كهيتك انتزع لا مجموعة أو أمور مجتمعات نلا يك وجه مستقل. اشياء مشبه, مشبه به او مجموع مركبة بالله يكون كل من الطرفين كيفية حاصلة من مجموعة اشياء قد تضامت وتلاصقت حتى عادت شيء واحدا اواكب شأن مركبة في بشار كان مثار النقع فوق رؤوسنا ليل وإما تشبيه مفرد بمركب كما مر في تشبيه الشقيق وكان مسمى الشقيق شبن على رماح من زبرجد مشارف لبيشان اعلام ياقوت شبن على رماح من زبرجد وهو مفرد عند تشبيه الشقيق باعلام ياقوت شبن على رماح من زبرجد وهم مركب من عدة امور والفرق بين المركب والمفرد المقيد اخوض الشيء إلى التأمّل أولاً بياناً لأنه لا مقيدة خيّدك داخلية تقهيدك ملاحظة أكريد تقهيد بو خيّد نفسي خيّدك نفسي مراكب أما لا مراكبة ومراكبة ملاحظة أكريد يعني نياز من ترنشتها في ذلك التأمّل كثيراً ما يقع الالتباس إنسان متوجّب بذلك أما فقد أوشتوه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 اشتغني كبيرجينتك او كمقابلتك او بريكاتك او هشل نظرات كيرا لمشبه بياتك وقد تقصير كون الرسمك على الماء او قيدة هل يجردني وإما تشبيه مركب بمفرد قوله يا صاحبي تقصيا نظريكما في الأساس البلاغة تقصيته اي بلغت اصاهو نقاء مطاوله قصاء يعني دولكدو مش اي في او بارو النظر وبلغا اقصى نظريكما حتى اوخر طوانا ارين تا اوخر رواه كانس بي بين وجوه الأرض كيف تصور يعني تتصور. بخساره كان يزوي مقاطع مختلفه زوي كاخصمتك وكوجهك ايبين شن تصورك يعني شن سورتك غير تقوي شكلي تعبتك غير تقوي وسورتي جدوىك تتصور قذفتك تاو يقال صورت الله سورتا حسنه فتصورين سورتك غير تقوي يعني اما متعديني وكي تصورت الشيء يعني اقتصاد صورته اما لازم تصور او يكون صوره مجرد او يكون صوره مجرد او او يكون صوره مجرد او يكون صوره مجرد او يكون صوره مجرد او يكون صوره مجرد او يكون دارای شمسه بینن روزه که خوری تیاز ای بینن که شکوفای سر تپول کن تی کلای بون وف شویه که معنی شوی تیابه شوی مهتابی تریان نهار مش می‌سان ای في النظر قد شابه به زهر الربا في امربو خاصها لأنها انضر وأشد خضره شادابترو سوفستر فوق ذلك السلطاتولاده في زياتر خور اغريتو جي فوستر المقصود بالنظر يعني اج بروانن كريك خاصيه واسكه المكان متعجب زينة كي كيف تصور، فكأنما هو إزار النهار المشرس الموصوف،, الموصوف, الموصوف مقرن عليل قمر لأن الأزهار باقترارها قد نقصت من ضوء الشمس. حتى صار يضرب إلى السواد الشمس. فالمشبه مركب إنك نهار مشمس قد شابه زهر الرباع والمشبه به مفرد وهو المخنش وايضا تقسيم تقس أكثر من التشبيه تقسيم آخر التشبيه الطرفين هو أنه إن تعدد الطرفاه أكد متعدد من مركب ما يشبهه وما يشبهه كمستقلاً ومشبهه هذا النبع عن أجزاء يكون مركب هذا المركب يشبهه فإما ملفوف أو مفروق ملفوف وهو أن يؤتى أولاً بالمشبهات أو نشر المشبهات لبر ريزة ومشبه به كانت ترتب أول و أول و نفروك شواصت هيك ادم اول بوسوم دوم بودوم سوم باؤول. إيه ثم بالمشبه بها كذلك. كقوله كثفة العقاب بكثرة اصطياد الطيور كأن نقول قلوب الطير رطبا ويابسا رطبا بعضها ويابسا بعضها لدى وكرهل الناب والحشف البالي. لدى وكرها لا يلانك يا العناب والحشف وأرذأ التمر البالي. تو کاو وشکو. جد او نشکاری کرد. ام هنها ام اوقات هم حالا حالا کدی پرندکان فریدا هم نیکوردن. بعضی کی وشکو حالا کانیها، بعضی کان وشکو، بعضی کان ترند. لا لا یلان کیا؟ وقت نابو او سمرن. و وقت خورماي جنا توی اوالبر. مثلاً باش نیه و این کائن در وق، خورماه که تر خرابترین نوعی خورماه و جابعالیه وش بیه تو تو که وقت آوايان داره دی رتبه کانیان باعث نابن تشریف باعث نابه کردن یاب سکانیان با حشافی بالیم نه؟ آردا؟ لا ازة من قلوب الطيري بالعناب والاليابس العقيق منها بالحشّ في البالي. إذ ليس الاجتماعي جماع. جابوتيج المتعدّد وناتج مركّب. شن أجر ملاحظان بيكو بكرت هيئة كايبد انتزاع ناكريلي هيئة خاص لاجتماع قابل توجه ملاحظنا كريت بشتيان ويكو عنوان ياك واحد ملاحظة أكرم كلوانه يأتي انتزاع لم لا ولولا يعني مشترك لبين صورك تصورك تشبيه أو أصلا فراسيه إذ ليس الاجتماعهما أميكن لم لا وهسوع وهيئه يعتد بها هيئه في كي يعتد بها ويقصد تشبهها إلا أنه ذكر اولا المشبهين ثم المشبه بهما على الترتيب، أو مفروق قوله النشر مسك والوجوه دنانير وأطقاق الكف عنم أما يتر الحركة موالفة لهم يخويا أو نشر مشوش جنيا أو Even this man به others are missing The two of us know the two animals It is a man for each other to be infected And then what He says is doing These things are a good نشر which is the natural language This creates a ممتازه هذه النشر مسكن و الوجوه دنانيرم و اطراف الأكوفي و روي اطراف البناان اطراف الأكوف كاربتو و سافرن و جاكان شمك كف عباره لما قسمتا لانه مشي دسر او فارقشتي و اطرافين السركان كسرى مسكانه بناان جهاموسن بزهام سريم بناان هربتو سري اكوفك أنا هو شجر أثمر لين وإن تعدد طرفه الأول فتشبه تسوية يعني المشبه كان متعدد من أما مشبه به هي من في تسوية من قش لما يعني أكثري لما كَوَجَ أُوْشْتِهِ يعني الأول يعني المشبهات دون الثاني فتشبه تسوية كقوله صدغ الحبيب وحالي تلاهما كالليالي الصدق يعني الظلق وان تعدد طرفه الثاني يعني المشبه به من الأول فتشفيه الجنة كمشبهة كأميش وكأميش هردو يعني بو جمعة ثريت قوله بات نديما لي حتى الصباح هو أغيل مجدول مكان الوشاح، أغيو مجدول مكان الوشاح، كأنما يبسم عن لؤلؤ ذلك الأغيط إن البدن منضد أو برد أو أقاح، منضد أي منظم، برد وحط الغمام كرك. أو أقاح جمع أختوانه ورد له نور شبه له نور. دي أما لقراء شبه صغره بثلاثة أشياء. جرى شعر برنقيان بات نديما لي نديماه أو نشين لمجلس شراب قاربنا. حتى الصباح أغيدوا نر مبدنك كمجدول مكان الوشاح وشاح. كان عندنا لايمه متداول ني او جن ان كان بدي الكلاغ تقريبا لزي في اني انا ريفشانوشيانا كان كميديان داير يا كان قسمته و يا في السوق وثازي نشتا نهار او قسمه يعني او سينو مجدوله يعني سبت فكرياء و تلمية جدل أفضل بعدها سبت محكم بكرياء و بعد دريجة يعني سبت محكم و بعد دريجة آواز رجاء بات لنا ذيما حتى الصباح أغيض مجدول مكان الوشاحي كأنما حال كونه كأنما يبسم عن لؤلؤ من منضد وكما وقت يكن يكن يكشف او انا متعلقا بيبسمو نظر باما تزمن يكشف يكريا كانما يبسمو فيكشف ان اللؤلؤ المنضبط كاردنا ادال دري كان او برد ولكن يا يا يجب ان يكون هناك اقارب واقارب واقارب واقارب درخته واقارب واقارب واقارب واقارب واقارب واقارب واقارب واقارب واقارب واقارب واقارب واقارب واقارب واقارب واقارب واقارب وباعتبار وجهه أولا التشبيه باعتباري طرفين بوكك بوكك دو تقسيمك كيف تشوار قسمتك كيف تشوار قسمتك يعني كيف تشوار بوككك ملكوه مفروخ تشبيه التسويه تشبيه الجمع وباعتبار وجهه أتكون على قولي باعتبار الطرفين إما تمثيل وإما غير تمثيل كذا تمثيل وهو ما أي التشبيه الذي وجهه وجهه منتزع يعني وصف منتزع من أو متعدد كما مرة أجل يعني أكر طرفين يعيش متعدد أو أمر مشترك لو متعدد انتزعات کنسل خوی لاصطیح لغت‌ها و گففش واقص منکه عبارت الّکه اشتقاص بطوری مقياس لمعنايک علّ موردیک علّ نظر آگیری و آمّا که بیان کرد که آمّا که اتّریج وقّ اوله و که آوکان مثلاً موسولی کن جواب الّبرچاو و آمّا که آمّا که جمعیش وقّ اوله تحد تشبيه كاس تقريبا او مقدار الفرق عن السلام معنى اضافيا واما الكلاغرام قسمه يان النباتي هنا تمثيل فرق أو حالة بين وأما تشبيه او منتزع لك متعدد او اصطلاحا من متعدد أمرين أو أمور، كما مر من تشبيه الثريا وتشبيه مطار النقل مع الأسياب، تشبيه الشمس بالمرآت في كف الأشل، وغير ذلك. أبصر المرآت في كف الأشل تعدد كيلم ممكن مقيد تقييدك إن مقيد قيدك في كف الأشل. وقد جده المنتزع من المتعددين السكاكي بكونه غير حقيقي حيث قال اكشف متى كان وجهه وصفا غير حقيقي يعني اعتباره اما كما للمذريابغري لو قذى تزا عندك كشتيكني الا قا يت اجا اكبر او غير حقيقي ومنتزع وكان منتزعا من عده امور خاصه باسم التمثيل الاصطلاح هي الاول وهو بقيه جن نهر او انه منتزع على متعدد به شيء بدنا اياه كما مر في تشبيه مثل الجهود مثل الحمار أمام مثال بيدي مثل كما كصفه غير حقيقي لدي نغرا فإن وجه الشبهي هو حرمان الانتفاع بأبلغ ناقع مع الكد رنج والتعز خاصة في استصحابه فهو وصف مركب من متعدد لكي تركيبه منتزع لأمور متعددة وليس بحقيقياً بل هو عائد إلى التوهم أردتك ما هو أدبي الثاني؟ کلام میخواسم. لاق من جای تاهم تقدیری بوده. از قرضش تکلم. از قرض، از تقدیر. از جهشون که آواسته میکه حیب. حمار جیحملو اسباره. من شد کفر زیاده. در نزد جواب هنا حقيقيه اعتباري يعني اما اهم شيء بو اما مثال شو حقيقي اعتباري فرقين تمثيل ما دام متزاعدد ثقافي شيء ان بيت حقيقي يبغى دعنا شيء مثال واما غير تمثيل وهو بخلافه يعني بخلاف التمثيل يعني ما لا يكون وجهه من, من متعدد وعند السكاكي كباسم إصلاحة أغسية ما لا يكون منتزعاً أو متعدد أو لا يكون وهمياً واعتبارياً لأنه تمثيلك فقط منتزع للمتعدد اعتباري به فإذا اگر منتزع للمتعدد أما حقيقياً منتزع لغير متعدد أو غير تمثيلك ان يكون حقيقيا وتشبيه الصوره بالانقود المنور تمثيل عند الجهود دون السكافيه فكذا او خصوصيات جسم المنور لفاصله معينه عند ازم معينه لفاصله <تصفيق> ثانيه وايضا التشبيه باعتبار وجهه وهو أنه إما مجمل ويا مجمل ولكن مجمل وهو الوجه فانه يذكر وجهه. فانه يزكى الوجه فانه يزكى الوجه فانه يزكى الوجه فانه يزكى الوجه فانه يزكى الوجه فانه أما وقتك حسب كذا، أترى وقت أما واقعية توهامي تربك لجشتك وقت أوه، فهذا يكشف نوعياً مراد. فمنه أيه من المجمل ما هو ظاهر والفهوى أجرش ذكر ما نكذا أزانيش جيات تشبيه ما شوف أو وصفة مشهولة بوم شبه بهي كذا لا لا زميلي تشبيها ذكركذا مثلاً أسد أزانيش جاعات مراد او فمن الوجه الغير المذكور ما هو ظاهر يعني او زميله ارادوا مجمل وياراتب وجه غير مذكوركك ولا سر اساس سوى الضمير يا يد اقرب ما يوجد ارواط ولا مراجع يا اكد بوجود اقرب او بو اضيش بلا نقرأ بهر كمان ويتفر يعني شو كم ما لم يذكر كهر مجملك فمنه ما هو ظاهر يفهمه كل أحد ممن له مدخل في ذلك وبيجي ممن في ذلك عالم بعضك وقت كنت مفز قد متى بالنسبه زيدن كالاسد شلون كان فقد استبق سي وصفك في اعداد شيء يدرك لدوايه زيدن كالاسد ومنه خفي لا يدركه الا الخاصه كقولي بعضهم هم كل حلقة المفرغة لا يدري أن تفرطها وصفين فرقك إجى وق زنجيرك زنبوة تركاني مسلك دايو يعني أمانة فيشجان مساوي مثلاً شن كري شن درا فيشجان وقت يكين وان لا يقدر جال الشرافته لبلن مرتبية نازل يبيجي لك يودس بقى مثلاً أما بقوة ترى متناسبون في أي كما انها متناسبة الأزائ في الصورة أوانج متناسبون في الشرف جاء شرح ذكر الشيخ قول من وصف بني المهلب للحجاج الحجاج لما سال عنه الحجاج يقولون ان بني يقولون المهلب يقولون ان المهلب يقولون هذا المهلب يقولون ان المهلب يقولون ان المهلب يقولون ان المهلب يقولون ان المهلب يقولون ان أو يقولون ان المهلب يقولون ان المهلب إذا فكره ألا نضع إلى ذلك و هو و سبحوه يقول ابنة خاتمة خاتمة ابنة الخرشة و أنها سئلت عن بنيها أيهم أفضل أخوة الباريك ركاني و برسن فقالت لابره في عمارة و يفكر في ذلك الخير لا بل فلان لا بل فلان يعني أول شيء خير أي بل بخير أول ثم قالت فكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل رأيك يمكن أن تكون لديهم أفضل لذلك أفضل لكاميا يعني كنت أفضل الأم ولدها لديها وصول الرأيك إن كنت أعلم أيهم أفضل هم المفرغة لا يدرعين طرفها. أي هم متناسبون في الشرف يمتنع تعيين بعضهم مفاضلاً وبعضهم أفضل منه أي كما أن هذه الحلقة المفرغة متناسبة الأجزاء في الصورة يمتنع تعيين بعضها طرفاً وبعضها وسطاً لكونها مفرغة مصمتة الجوانب الجوانب يوهنبوه تشيي الصمت هافيان الصامت بين من تزيل يوم جني بسياره الناقة. دعني لي أنا. الدائرة كسرتينية أليس يعني, يعني منهما لم يذكر وصف أحد أحد الطرفين. منه اي من المجمل؟ فقوله منه دون ان يقول وايضا ما كذا وإما كذا إشعار بأن هذا من تقسيمات المجمل لا من تقسيمات مطلق التشفي آخر جبيته وأيضاً إما ما لم يذكر وإما ما ذكر او أيضاً تقسيم ذو تشفي. واللهم ك منه من هو جبوي منه يو أيضاً من هو أن من هو من هو لواه من هو راجعه أيضا من المجمل ما لم يذكر فيه وصف احد الطرفين يعني الوصف الذي يكون فيه ايماء الى وجه الشبه نحو زيد الاسد او عيش زيد كالاسد زيد الاسد زيد الاسد زيد الاسد زيد الاسد زيد الاسد زيد الاسد زيد الاسد فيه الاسد زيد الاسد زيد الاسد خود ویژه شبه زکنک ریا و دوای وصفی که زکنک ریا اشاره کرده. و مثلاً اگر بیاید هذا البطل کل آسات اول بطل که اشاره زده ویژه شبه کشجاعت. یا اگر بیاید مثلاً آموال بی بنبالیت و کشیره، آمی اشاره ویژه شبه هز که بنبالی شریش بی و کوا. او تے اس لیے نک دے گا نو کہ کوئی بندا یعنی چھے اسمے کا معنی آوا با اشاریت یا دے گا۔ یا مثلا بلیج ری مثلا او دینہ ا اس نا لذلك فلان دولمان وك حاتمي تائية تا مثلا لدولمان كإشارة أكريب ووجه الشبه كسخاء وتائيا هل لفضي حاتمك إشارة أكريب ومنه ما ذكر فيه وصف المشبه به وحده وين وصف المشعر بوجه الشبه قولها هم كالحلقة المفرغة لا يدراعين طرفاها او وونه يجئك الخلاء المقرره في كذا من وصف اداب لا يدرى اين طرفاها ك اوبيانك وجه الشبه كمسك كلهدلا شلشتي متناسب متساويان كنا كناتوانيكي كانت يعتبر اوانثه ومنهما ذكرته وصفهما في هرديانك اشاره كابو وجه الشبه فقوله صدفت عنه ولم تصدف مواهبه عني وعاوده ظني فلم يخبي تلغيث إن جئته وفاك ريقه وإن ترحلت عنه لجف قلبي من لو قدام بلان بخش شكاة أو من لا يندى ودبارة ظني من, ظني من بلوكا هم بخش شيهسو دبارة اشتن في اداته معاودي <تصفيق> كده كرا ولا يعني دوبارا زنن تياك توقع ان تياك كهانشتم فيادا فلم يخف نوميد نبو زناكم وق او وقت بارانا وقت البرو هن غيس اكره هم بارانا مرادبي هم بارا هنا اكات باشترين قسمة بارانكا متوجهة بيت رود الرود أب رود الرود أبيرة تكع وعفاكه او كليك هوش بكو الدركبيتو أو الصراخ في الشارع كان شنك أو تنيتو عن أجدته ممدوح من الشوارع من عنه عنه ولم تستطع وفاكي أتاك ريقه يقال فعله في روك الشباب وريقه أي أوله وأصابه ريق المطر وريق كل شيء أفضله وإن ترحلت عنه لج في الطلب وصف المشبهة عن الممدوح بأن عطاياه فائضة عليه أعرض أو لم يعرض وكذا وصف المشبهة به أعني الغيث بأنه يصيبك إن جئته أو ترحلت عنه والوصبان مشعران أران بوجه الشباب أعلى الإقبالات في حالته يتطلب وعدمها أو وجه الشباب كما ذكرنا وحالته الإقبال عليه وليعرض عنه وإنما مفصل يعني بيان وجه الشباب كبوه أضفنا على قوله ما مجمل وهو ما ذكر وجهه كقوله وسغره في الصفاء وأجمع كالآلي يعني إذا نكاني أو وفي البيسكا كان من لقاو هاكوخاينيا وقت لؤلؤا كان لالا وقت مساجد جمعي لؤلؤا وقد بكسامه بدقي ما يستتبعه مكانه جا جا وقت وشباباز ذكر سهلان غريق كريم شتركي ثروه مستتبع وجه الشبهي الذي أصبح ذكره مستتبعاً دعوها كأو بيد بشوين يعطيها كأو مستلزمة بأن يذكر مكان وجه الشبهي ما يستلزمه أن يكون وجه الشبه تابعاً له لازما في الجملة كأو تصور كذلك ووجه الشبهي تصور أكريد ألوك مثلا مذكور به قولهم للكلام الفصيح هو كالعسل في الحلاوة كأمام فإن الجامعة هو وجه الشبه الشدينية في العسل في الحلاوة وكلام فصيح شيرينية ضل أو هنا أو شير وصف في الحلاوة مستلزم توجه بينك وزوج الشبكة كي يجف إن الجانعة فيه لازمها جانعة لوجه الشبكة مشبه مشبه به جمعتاته لازم حلاوس أي وجه الشبكة في هذا التشبيه لازم لها وهو ميل يل تضعه عسل لبرشيد يكى لأنه المشترك بين العسل والسلام الحلاوة نفسها التي هي من فاس المطلقة، وأيضا تقسيم ثالث للتشبيه بالاعتبار وجوهوة أنه هؤلاء المتوجّبين في تشبيه توزيع خارجية نجد جار استقصائي تقسيمات تطبيق والسور القرانيه والابن يتاوي ذكر وايضا باعتبار وجه الشبه قريب المبتزل ولا بعيد بارضش المبتزل يعني ايش فاكثراده ايش مزقاني او تشبيه لو زي مثل الاسد مثلا شنو ارضش کاری که به فضیح سبکش یک ارزش کا تاثیره نداری طرف آدم نه او جور تشخیهانه اندش که خویش ندازد و بوند سه همه گانی و دشک زنان استفاده نمیکنه وهو تر اختصاصی و بلی و فصیح روی او ما انتقال فی من مشبههی به مشبهی به من غیر تدقيق نظریه نه وی انسان ورد بیت و سیاهر و او جاري من, من ما انتقل فيه من المشبه إلى غير تدقيق نظري لظهور في بعض الرأي بعض الرأي يعني ظاهره اذا جعلته من بدل أمره. يابسي إذا ظهرة أذا باعيخ بينشوف بادل عندي فوق أو ما نرى كتبعت إلا الذين هم أراضينا باضير رأي أما ما هر تبعيتك تبعيت يعني وقت خليكي نظر دانو نظر كذنو تأمل لشتاهن أول لحظة شيئاً بدر كويل تبعيد لواكن تعمق ناكن كا رأيك ياندوار معودين كانو كانوا بإسرائيل كن لصريت هوقف كن لصريت عشت يجري خلاف أو زاهرياً بدر كويل سطحيه ما شايشان كل شيئاً بدر كويل لسطحية تبعيت ليه إميجوان يمهدي تعمقين أما قد ضاد الرأي ش تاني ترى أوهيك لزاهرش لكن لا حذاقره. نباد الرأيش ب يعني الرأي هو جسكي أكابه ظهور بدل الرأي كانت المترح عليه تقريبا هر أي لاقيك. جعلته مهموزا من بدأته معناه في أول الرأي والظهور في أول الرأي والظهور وجهه في باب الرأي في باب الرأي كل اللي أراه سبسطيان لا Je n'ai pas